فَلَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ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 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْدِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَدَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُحِيلُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُونَ عُذْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَتُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 بِعِندَ اللهِ الصُّمُ البُكْمُ الّذين لا يَعْقِلون ولَوْ عَلِمَ اللهُ فيهم خيرا لَأَسْمَعَهُم وَلَوْ أَسْمَعَهُم لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يا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 تَطَافُون فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم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 لَنْ نَمَا امْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا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 ويمكرون ويمكر اللَّهُ والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل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 وَإِنْ قَالُوا مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اسْتَنَافِعْ عَذَابًا أَلِيمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 ذٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تكفرون.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 شَأْيٌ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم 117. وهم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم 118. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إذَا لَصيتُم فِي تَ فَفبُتُ وَذقُر اللهَ كَفًا ل عََّكُم تُفِفوج وَأَقير الل غَ وَرَسُلَهُ وَلَا تَنزَ فَتَفشَلُ وَتَذهَبَريفكُم وَصبِروا إِ اللهَ مع الصابرين فلَا تَكُ كََّذينَ خَرَجُ مِن ذَِارِهِ بَطَرَ وَرِئ أَن النَّاسِ وَيَقُدُّونَ عَ سَبِيل للل فَلهَّهُ بِمَا يَعمَلونَ مُحيِيطَ وَإِذزَََّنَ لَهُ مُ الشَّيطَُوا أَعْملَهُم وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْ اليَومَ مِدًا النَّاسِ وَإِن جَُْلَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَةِ الْ فِيأَتَينَكَ صَعَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِ بَر مِنْ 119. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب 110. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر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 كَدَأ بِآالِ فِ الرَعونَ وََّذينَ مِنْ قَبلِهِم كَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَهْلَكْنَهُ بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَقُنَا آلَ فِي الرَعُون وَكُلُّ كَُوا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 وَإِمَّا تَخَافَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ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 فَخُذُوا مَعَذَابَ النَّارِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِدْ خِيَانَتُكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ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 والَّذينَ آمَنُوا وَلَم يُهاجِروا مَا لَكُم مِلَا يَتِهِم مِ شَيْئِ حََّ يُهاجِر وَإِنِ اسْتَ صَرُوكُمْ فيِي الدّينِ فَعَلَكُم النَّصُرُ إِلَّا عَ قَوْمٍ فَينَكُمْ وَبَنَهُم مثَاقُ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 والذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم